lal lal lal lal lal lal lal lal lal lal lal lal lal lal lal lal lal يا محبوبنا عيدنا عواد يا هلا عيدنا موعد الأفراح يا محبوبنا عيدنا عواد يا هلا عيدنا موعد الأفراح يا محبوبنا جاء الله واحتفال في كنبي جاء الله واحتفال في كنبي كل ما جيت كلنا كل انت شرحنا كلنا عيدنا عيدنا عوا انت ميعاد السعد الدنيا يا فيك العايدين والفايزين انت السعد الدنيا يا فيك العايدين والفايزين يا سفير الوصل بين الأقربين هل تنوارك لا هل يعيدنا عيدنا عوان يا هل عيدنا موعد الأفراح يا محبوبنا عيدنا عوان يا هل عيدنا موعد الأفراح يا محبوبنا hal fik anbi jabak allah wa hal fik anbi kull ma jeete sharahna يد التكافل والسماح والتواصل والفرح والانشراح جيت يا عيد التكافل والسماح والتواصل والفرح والانشراح اه ما يا حبي يا يا محبوبنا عيدنا عوال يا هلا عيدنا موعد الأفراح يا محبوبنا جابك الله واحتفال في كنبي جابك الله واحتفال في كنبي كل ما جيت شرحنا كلنا كل ما جيت شرحنا كلنا عيدنا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 كل عام تعود واحنا طيبين طايعين للي خلقنا وذاكرين كل عام تعود واحنا طيبين طايعين للي خلقنا وذاكرين يا عسى دايم على مر السنين على مر, السنين على مر السنين كل عودتك هنا والله يا عين دينا راح يا محبوبنا وعيدنا عام واه يا هلا عيننا موعد الافراح يا محبوبنا جابك الله رحت <تشفت> تلفك النبي جابك الله رحت تلفك النبي كلنا Quell que majetes, ens rahma que llena, aidna,